هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسي تكويني شهقات الثكاله فعلاه توالى دمعه الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الامان لمدى زاه مني، هزتني نسمات الليالي أبكثني صرخات الأيام وأني أنتنام حول قيد وأسير يا أمسي يا نفاح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري. يا صباحات صضري أرض ميلاد فجري يحب الليل المغري هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام المري أبكتني أبكتني صرخات الايام وأنين تنام عينها، نسفها مشتكاها حزنها وابكاها مسجدها والمسيد سألها عن بقايا رؤاها عين يرنمنا فأجاب فاجاب هل سفين الليالي فترى أبصرتي صرخات الأيام وأني نمتنام حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبات قلبي إذبت أدعو لربي أن يواسي ويجي من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيب هذا من مري أبكتني صرخات الأيام وأمين تنام حول قيد وأسير هزتني نسمات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 بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الأمة بالشارقة بجمعية الشارقة التعاونية فرح حلوان والسلام عليكم ورحمة الله